min suraqin sura al-nahin سناء الهدن شرقت وأذنت لهم بها وحضرت وإذا الأرض مردت وألقت ما كتابا بيمينه فصوف يحاسب حزابه يسيره ويغذب إلى أهله بسر Ina tasyab, la tawbuun nabbakan al-tamak, fanaun la yubmirun, wa ilaa ruhun alaihim, ruhanu la yasrund, falil Nabi min kafan yudhibun, wa of us in mm -hmm. mm -hmm. Apa kau shock? Biarlah We're yes. gonna الأعلى الذي خلق فسوى والذي قده فالدار الذي أخرج المرعى فجعله ثاء الأحوى سنقه الله فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى وليسع بطريق say Dari yang kasihan, untuk ia wajib kasihan, amanah yang asyik, tercela orang hamil, teruskan dengan aman, teruskan dengan aman, tiada ramuan, tidak ada جو يومئذٍ عند رسياض أرضين في <تصفيق> جناتٍ عاليه لا تسمع فيها لغيا بينها Wahai al-Aziz, tiada suara pun. Fadzir, inna maatam bersemu pada negara ini dan memperoleh mian negara ini dan orang tua dan anaknya di dunia dan di akhirat dan di dalamnya. Siapa yang menghitungnya? Tiada seorang pun yang menghitungnya. Dia berkata, شان <تصفيق> لو الذين تفكروا بآياتنا هم أصحاب البشرة عليهم نعيم صدقا سم الله ونورين وشمس وضحا Sorry. Sure. so I istriya bikalla li khalaqa khalaqal insana min alaqan bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaqan سورة الروم الذين آمنوا ويعملون الصالحات فإنهم لهم جزاء طيبا واذا جاء طلاب الذين اوتوا الكتاب باللام ي بعد ها جاء الصبر بين وان عاميروا الا Zakat, dan itu adalah kitab yang terkini. Innaal-Ladin kafahum dari Innaal-Ladin kafahum dari ahli kitab dan Let's yeah. yeah. Sari kata-kata Sobat I don't know. تَنَزَّلَ سَدُّ نَفِيدٍ فِي دِينِ اللَّهِ أَصْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ بِجَوْصٍ فِي عُمْقٍ نَمْ كَنَا تَوَرَبَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ Sayyiduna anara datanaba wa anazuruni ma yajra qad fi inji dahar min mimma السميع العليم واتب علينا إنك أهدت الوأب الرحيم واهديه واهدنا ورفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حت... ببركة خطر القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واعفو يا كريم واعفو يا رحيم وعفو لنا دنوبنا كلما بفضلك ودودك وبعربك يا أخم الأخمين ويا أرحم الله ورحمين والله سهلنا بزينة خطم المرآن وأكلمنا بك شفافة خط من القرآن وألبسها خلعت خط من القرآن وأدخل الجنة مع الرؤاء أخفنا وعفنا من طلب لا يدعي وعذب الآخرة بعبادة خط من القرآن العظيم وحمتي عمت محمد صلى الله عليه وسلم بع. وما طنوه وفي الدلة الغفوه وبدلاً من صور حجاب وإلى الخيرات كل هذا لوجه ما بفتك ما صلاه وبكل صوت سلاما وبكل وجوه تشاه الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام النبي الطيبين اللهم ارحم سيدنا الناس اللهم صل وسلم وبارك على محمد السلامه والعافيه علينا وعلى الحجاج وعلى الحجاج والعزات والمسافرين والمقيمين في بحرك بغتك في بحك بحر من امه محمد صلى الله عليه وسلم عليه اجمعين Sari kata oleh SDI sarani ganna madjadi musfiram wal musifat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal arwat mimma sha'a Allahu wa huwa alimun rahmatuhu tayana wa tawil wa man nasaka wajibat jamahatika azza والسلامة من كل إذن والغنمة من كل بيه والفوز عند الناه والنجاة من النار والعفو عند العساء اللهم إنا نسهدك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيتة في العلم وبهضة في عز ورحمة وتوبة قبل النوت ورحمة عند الله ومرفوة بعد النوت وقال تعالى في سورة النمل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الذين كفروا بالله لقد وجدنا من الله عذاباً ليتنا قد آمنا وكنّا معهم من الذين قالوا ها قد جمعنا الله على يخذل ويعم اللهم صل على محمد بن القا و جده ولاه و اخرنا على نجاه و سما اللهم اننا الخير لكل حاجي و حاجي و علمنا هو ما نعوذ بك من إن الشهر قلدي عادني ما عادن ما علمهم وما علم عن اللهم هذا آخر العام اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميع اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميع اللهم هذا آخر العام اللهم آخر العام اللهم هذا أيام آخر على أيام لعام اللهم <سؤال> اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا وتب علينا وتقبل عملنا من قبول حسن اللهم اغفر لنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وانا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه المعين